بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي علم بالظلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان يقرأ إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى الأمر بالتضمى أرأيت إن كذب أتولى فلم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينته لنسفعا ناظية كذبة خاطئة فلينونا أن يوسمده الزبانية كلا لا تطعه أسجد أقتريب